ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إِيَشاء يسكن الريح فيضل الراواك ذا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبضه النب ما كسب ويعرف عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه آياتنا ما لهم من محيض، فما أوتتم من شيء، فمتع الحياة الدنيا.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 ولمن صبر وغفر إن ذالك من عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيمٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمْ مَا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ